بسم الله الرحمن الرحيم بنابی خوای بخشنده مهربان الحمد لله رب العالمين هموس پاس اوستایج بو خوای پروردگار ذهانیان الرحمن الرحيم بخشنده مهربان مالک يوم الدين خاوني روزي سزا و پاداش ده İyyâka na'budu wa iyyâka nasta'im Tanha to'da paristin Watanha la to'da wa iyyar mati'da kain İhdina assirat al-mustaqim Reynumun iman bu kabore gairast Sirat al-ladhiyna an'amta гай اوانی کا طاقت لگل کردون نگ اوانی خشمی لی جیراوا و نگ بسم الله الرحمن الرحيم بناوی خوای بخشند میهربان لام میم لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أم قرآن هدجمانش تدانيا رينشاندري باريسكارانا. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم يفقون. أوانيك برودهن بشت لَوَي كَرْدُو مَانَ بَرَازِي أَنْ دَبَخْشَن وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ وَأَوَانَيْ كَبْرْوَادَ هَيْنَن بُقُرْآنَيْ بو كَبُوتُونِ الرَّاوَ وَبُكْتِي يَبَانَيْ كَبُونِ الرَّاوَانِ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أوَانَ دَسْرِي رَاستٌ لَلَيْلٍ فَرْدِ غَارِيَ نَوَ وَهَلْ أَوَانَ الْغَزَار إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سواء عليهم darasti awani kebab rawabun bo awan chonieka bian terseni diyan nayant seni rawana henan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa زور وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ وَلَنَاوْ خَلْشِي دَا هَنْدِي كَسْهِي كَدَلِي بَرْوَامَنْ هِنَا وَبَخْوَا وَبَرْوَجِ دُوَايِ لَكَا تِكْدَا آوَان بَرْوَادَنِينَ Yuxadıg’on Allah ve Lәzin amanu ve ma yuxdğon illa füsəm ve ma yşgurun. Wow, öksanet, xalaten kabruayan hena ve kznah xalaten tenha xuya nbed. Balam hasti fena kan. Fi ve onlar için bir günah var. Bu günahı kurtarmak için Allah'ın izniyle bir yol bulmak zorundalar. Bu آشوب منين ولا زويدا دانود إيمة هر تساك كارين ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون آقادار بن كبراصتي هر أوان آشوب جير بلا محستي بيناكن وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وكاتب بامبو ترايا بروابين وق أو خلكاني كبرواه هناوة ديانور صن إما بروابينين وق بِدَار بَن كَبْرَاسْتِي هَرخويان جيلو نفامن بلم نازانن وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ وَكَاتِب قَيْشْتْنَاي بواني كبروا ينهناوا دانود إماجبروا من هنا وا كاتي تشجبتنيابونا لقل جور في البعض كان ين دانود إما إما هل لقل أي وين بأجمن إما الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون فقال تبوان دكات وما وين دع تال سركشي خو عند أولئك الذين اشتروا الضلالات بالهداة فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين أما نأوان كجمران كريبرين موني جان بازرجان يكان قازان ذكردو نري بازراس تانقرت مثلهم كمثل الذي استوقدنا رم فلم ما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا ينصرون وينهى عن وكيه كغواه كاغرج هلجير سينت كالغال دوربري رونا كردوا خوارونا تشكيان وبيانه ليتولنا وتنثاري كي يتشودا كهيد نبينا صم بكم عميم فهم لا يرجعون كرو لاو تشيران بونا جرناو أو كصييب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يا وقباراني چي لزمو بخوريان لأسمانا وا كتاريچي زورو ترشقو بروزكي تدا بيد تنزكان ياندكان بجوة ياندالبر گرمي هور بوخو پاراستن لمردن وَخُدَا دَوْرِ بِبَرْوَايَانِ دَوَا يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمَّ شَوْفِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَنْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ Inna Allah ala kulli shay'in qadeer Nizig be obruske tavi an bfrine harkati ronakibo bedana yata tayda broshnaya wakati tarikishi <Sessizlik> bkerdaya lian ljege khoya bghadman agar khoda biwista ya karu cheri Beyguman, kua basar hamuş teykdade da salat darea. Ya nasu abudu alladhi min ay yehanes, abudu rabbkum, aladi, xalakkum, aladdin min qabilkum, la alkum, te ttaqoon. Ay xalçina, perword gar tan b peş eywa şehid kirdua, balkuba u Paris de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 او خدای کزوی بو و آسمانی بو کردون بکوشک واوی و هینا و تخوارا ان جادری هینا او بو او حمود زرمیو وبریک بو روزی ایوا کوا تاو تا بو خوا پیدا مکن ک ایوا خوت اندزانن و ان ما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله فاتوا بسوره من خمان دصورت يك بين ببيني او وبانجي هاو كاركانتان بكم بيت گله خوا اقر راز دكن فالا ان تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين ان ذا اجر امتان كَسوتَ مَن يكي خَلْقُ بَرْدًا بَابَ الرَّيَّان سَاسَ كَلَاوَا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ هذا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون مجدب دبواني كباوريان هيناوو كردوي باشيان كردوا كباقومان بو اوانه بحشتانيك كجوغ آوي زور بجير يان دادروات هركاتي لوي خواردمنية چان بدريتي لميوهاد دلن ام اويه كن مو بي اش بي ماندرا استا ونه ان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 وما يڵلوبی فسیقییم بێگومان خو شەرم ناکات بۆی کە هەر نمونونەیەک بهھێنێتەوە بە مێشولە و بچووکتر لەویش اینجا ئەوانەی کە باوەەردارن ئەوە چاک دەزانن کە ئەو ڕاست و دروستە لەپەروەگاریانەوەیە ئەوانش کە بێ باوەرن دەڵێنخواچیویستوە بم نمونە ورنموني زور كسيش بيدكات وقمرانا كاتبونمونهينان ويا مقربتكالان الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض اولا انك هم الخاسرون اوانيك فيمان خوادشكينا باج بستني واي فترينا اويك خوا فرمان دا وبقي وستي كردني ولا زويدا خراپ دكن هر اوانن زررمند كيف تكفرون بالله وكنتم اموات فاحياكم دممە يمي توكمثممە يحيكم ثمم إليه تجاون چن بێ باوەدە من بخوا لە کاتێک کە ئێوە بێجییان بوون و جانی بەبەرداکردن لە پاشان دەتان مرێنێ دوای ئەوە هو الذي ما في ثم استوى الى السماء ثم استوى الى السماء انزري شيخستن بحوت اسمان واو اغادر بهم اشتك واذ قال ربك للملائكه إني جاعل في الارض خليفه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. كاتك كبرور دجال توبة فريش تكان براستي من زين شين يقدروز دكم لسر فرشتكان فريش تكان وطيان. آية كسيتش وايت يا دروز دكيد. كخرابو بديت دابكات. وخواني تيا برجاج. لكات يقدا كأمة يادة الدكين بستعيش كردند وبباك راد دجرين خافر موي بيجومان أويم منديزانم إيو وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين خوا ناوي هموشتة شي فيري آدم كرد لباشان أوشتاني نشاني فريشتكان دا وخوا بي فرمون ناوي أمانم بيبلين أغرراز داكن قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وتيان خايه توباك للهلا اي ماج قال اويك خت فيرد يا آدم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumon farmu ay adam nawi aw shtana am kana wa kan peutan farmu ay pemnouten be guman agadarn banhini asmana ve bâwey kâdî shar-nwa. ve id qulna l-malaikat esjedu l-âdâm fasjedu illa iblis aba ve istakber ve kân min al-kafirîn. kate gutman be fırıştakan. sujdabu âdâm be bân. وقلنا يا آدم سكن أنت وزوجك الجنة وكن منها رغدا حيث شئت ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين ووتمان أي آدم خط جنكذن اجتذاب لم ونزيتي امرختمكون تالستمكالا النجم الدرين ازل لهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين ان جاء ولو خوج جوزران يك تيدابون دري براندن ووتمان بس نخواروا هندكتان دوجمن قبل نقل هندكتانا وبوتان هيد زي جربون لسرزبي وبهرمن دي تاما ويك. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ان ذا ادم تنوتي شي لفر وردگار يوا ورگت او يشلي جيرا كرد براستي هر او جيرا كريم مهربان قلنا اهبطوا منها جميعا فاما ياتي مني هدا فمن تبع هداي فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون هُمُ بِصَنعِ خَوَارٍ وَلَبَهِشَتْ إِن جَاءَ أَجَلُهُ وَالرَّيْنُونِي يَكْتَنبُ هَاتَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أولئك أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وأواني كبه برواب ونو نشانه واتكان ايمان بدروزاني اوانه هاودمي ااغرن تي ايدا امن وبتا حتاي يا التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي اوفي بعهدكم واياي تذهبون اينوي اسرائيل بير أو تأكان بكنا وكرشتم بسرتنا وقيماني من ببنصر ثامنيش قيماني إيه و ببنصر وهرلمن بترسن وأملوا بما أنزلتم صدق لما معكم ولا تكونوا أول كافرين به. ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا واياي هتتقون هر <تصفيق> وها برواه بنو قراني كنادو متخاروا كفشتواني تا مكيلا ايويا وما بنبيك مين به بروابي ونشانو اتكان من مقورنا وبشتيكي كم نرخ وهل لمن خوطان ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق وأنتم تعلمون. ورأس ترواتك المكن بنار وادروه حق راستي مشارناه لكاتك ذاك خوتا أمدزانن وأقيم الصلاة وأت الزكاة وأركع مع الركعين. نويش بكنو زكاد بدن ولا قال كرنوج بران دا كرنوج بدن أتأمرون الناس بالذر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون آية فرمان بسر خلطي دادا بتاكه وخوتا فراموشدكا كأيو دوري برا وكذا كنوا دي آية جير نابن تيناقا واستعينوا بالصبر والصلاة وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ فَنَابَ بَنَا بَرَاآمْ گِرْتُنُو نويش وَبِگُمان نويش گَوْرُو گِرَانَه مَگَلَّاي أَوَانَنَبِ كَلَأَخْوَى أَتَرْسَن الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون. اواني كپي انوایا بيگمان بخدمت پروردگار ياندكن دګن وا اوان ظلنيان بولاي او دګري نوا يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انمت عليكم و فضلتكم على العالمين اينوي اسرائيل يادي او بخش شانبك نو كرشتوما بسرتانا وَمَن رَّيَزِ اَوَم بَسَر هَمواندا وَاتَّقُوا لا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَخَوْتًا بِفَارِزًا لَرُوجَكَ كَكَسْ هِشُودَكَ بِكَس Vehistkayet Bojiranakre, Vobarmitile Vanajire, Vamana Yarmatina Dran. وفي ذالكم بلا أم الرّبّكم عظيم كاتك رزجار ما كردن لدست في وادي فرعون كاسزاي سخت ينفأت شتن كر كان تانيا سر دبرين وقت كان ولم تاندا تأكيد نو چې ګورب ول پروردگار تا نو و اذ ثرقنا بكم البحر فانجيناكم واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون كاتك دريام ان بولت ما لكاتك داء وإستماشاثا دا عند كردن وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون كاتك كبليني الشومان داب موسى لدواء أو جويرككتم كرب ببرستراو لكاتك ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون أو لتنخوج بون تأصث سيبكن وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون كاتك تورات دياكر وما نذاب موسى بو او يرنموني بكن واذا قال موسى لقومه يا قوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا الى بارئكم فتوبوا الى بارئكم فقتلو إنه هو التواب الرحيم كاتك كموسى بغل كيود أيها لكم براستي واستمتان كل خوتان بجوه لكا نكتان كواتب بغرينو بپشيماني بو لاي بديه نرتانو خوتان بكجن أمتان باشتر بو خوتان لاي بديه نرتان إنزا پشيمانيكي لجيرا كردن. براستها الرخاء جرّا كرب شماني ومهربانا. وإذا قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. كاتي والتان أي موسى برود بيناهين تأخوان ببين بأشكر لبرهورة تشقيق ليدان. لكات يقدأ إيه والتماشى ثان ذكرت. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. لا تعشان زندومان كردن ولا بو أو يشوفاسيبكن. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقُنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَاكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَبَهَّوِرْ ما مَا كِرْبَسَرْتَانَوَا وَقَزُو الشَّيْلَاقَمَان بَسَرْ دَا رُشْتْ نُوبُو نَرْدًا بُخْوَنْ لَوْخْوَارِ نَبَاكَانِيكَ كَرْبًا استميان لئما نكرت بل كُستميان لأخويا نكرت. وإذا قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. كاتيك وطمان بثنا أو شارى. ان ذا لبى بخون بتيروا تسلى له لاك حصدكًا ولا درجاء وبس نجور وبملكتي وبلين خوايا كان ما خوش ببا أو سال جناه كان تان دبين ولا آين ددا باداشتى صاف الكران زور تردكين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون كثي أواني استمكاربون غوريان بقسي كبيران نوترابو اي تر اي مشرشت مان بسر أواني كستميانكر سزالة وَهَي أَوْ نَا فَرْمَانَ يَّكَ كِرْدِيَان وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ قولوا واشربوا من الرزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين كاتك <تصفيق> موسى داوي بارام باريني كر بوغلكي اي مشبيمان وتن جوتانا كذب دبوتا شبرددا كليدا لفردوان زكاني له القوله بيغمان هموتيلك تاوغي خوي ناسي بخونو بخانو لروزي خوا وَبِاللَّهِ مَبْنَى وَلَا زَوِيدَ بِخَرَافِكَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نصبر عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ من وفومها وَعَدَسِهَا وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنه وباءوا بغضب من الله ذلك بأن هم كان يفون بيات وقتلون نبي بغير الحّ ذلك بماص كانياتدون ك كوت أي موسى هرجز خمانراناگرين ل سر يك ج خرا تۆزی و خیاری و سیری و نیسکی و پیازی مساافەرمووی، ئایا داوای ئەو شتەخراپانە دەکەن لە جیاتیشتی باشتر لەوان، دابەزن بۆ شارێک چونکە بەڕاستی چیتان داوا کردووە دەستان دەکەوێت، وە درا بە سەریاندا ڕیسایی و بێنەواایی وە خەشمی خوا. وپیغمبران یاند کشت بنا روا اما بهوی او او او او او او او او او او او او او او او او فَلَهُمْ أجرهم عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ بَرَاستي <تصفيق> أواني إيمان دارن وأواني زولكن وغاورو أواني لسر آيني إبراهيم عليه السلام هر كاميغ لمانا برواي هينا بخوا وروجي دواي وكردوي كرد او پاداشتي ان بو هيله لاي پلدور نترسيا لبرو نخف الدخون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوته وذكروا ما فيه لعلكم تتقون وكاتك فيمان مان لي ورجرتن والطور مان برزكردو وبصرتانا وأويح فيمان داون باشكاري فيبكم وبير بكا نوا لويك تي ايدا بلكو خوطان بباريز ثم مت من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين دي سابشتتان هلكرد واي تيمان ورغتنكا ان ذا اگر بخششو مهرباني ئوە لە زل مندان دەبون ولا قد علم تري ذَنبَ مَيْمُونِ دُرْخَاوَلَ بَزِي إِخْوَاء فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ إِنَّ زَمْسَ زَمَانٍ كَرَدَطَ بْخَلْكَانِ أَوْ سَرَدَمَ أَوْآنِي دُوَائِ أَوْآنَ وَبَأَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إن أن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وكاتب كموساب على كيود بأجمان خافر مانتا بيدادات كمان جايك سرببرن وتيان آي قال تمن بيدكيد Utip ana akrın bakhwa kalan fa mam bim. Çaluduğulana Rabb kıy beyil lana mahi. Çalainnahu yoluul وتی بیگما خو ده فرمه مانګه یک به نزور پیر او او يقول صَفَا أُفَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسْرُ النَّاظِرِينَ بوب کَلَ پَرو دِگار وتي براستي خواد فر مَے زردي تير بَے ضل تماشا كارَن خوج بكَت قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شبه علينا وَإِنَّ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ وَتِيَان دَاوَامَن بُوب كَلَفَرْوَرْدِغَارَت بُو مَنْرُون بِكَاتَوَ چُون بَأُمانگایا بَرَاستي مَانگَا کَمَان لِتِکْتُوا وَبَرَاستي اَمَا اَگَر خَوابِي بَ رَيْنْمُونِي وَرْدَگْدِين قَالَ إِنَّهُ هب بقرت اللذلول تثير الارض ولا تسقي مسلمة لا فيها قالوا الان جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون اتخفاء <تصفيق> فرمه براستي مانغا ياكبي زوي ونبا وديري كشتوكال بينن وتیان ئا ئێستا هەواڵ رااستت هێناجا سیان بڕ و خەرق بوو ئەو س برينەکەن وإقاتل ت سدام فيها والله مخرجما قتمم تمون کاتێکەیە کێکتان کوشت و هەموو لە خۆتانتان دورور خستەوە و ئاجااوتان بوو وخواش عاشرای فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ان ذا عثمان ب اندام چیلہ کجرا و خوئتان ثم قست قلوبكم من بعد ذلك 119. فهي كالحجارة أو أشد قسوة 110. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار 111. وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء 112. وإن منها لما يهبط من خشية الله وَأَمَ اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا عم تَعْمَلُونَ لَبَاشاً دلطان رقبو دوائي أمو عجزانا دلطان وقبرد بلكو زور رقترا براستي برد واهي لسن لا وجوغ آويلي هل دقولي وبيقومان هي واهي كالت لد بيو آويلي ديتداري وبراستي ايوايان هي لترسي خوا بر أبيتوا ve kavab eağan ya lü bekdeyken. Afitutmağon ayi imin olukum. Ve kalan fırıqum minhum yismağon kelam Allah. Ve kalan fırıqum minhum yismağon kelam Allah. Ve kalan fırıqum كبروا بين بئين كتن لك أتقدر كذاستجلوان فالمودي خويا أبست كتيل پاشتي جيشتني دسكاريا ذكر وأوان دشيا زاني وإذا لق الذين آمنوا قالوا آمننا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 Kötük tuşu Müslümana kan babunaydı Anud, e mesber oman heinawa, malam kötük kapana, malam kötük la pana yakı ve hindi etçim, bahindi etçim bıge iştenaydı Anud, avı e ve avuştanı bu Müslümana kan dalım, İnşa ayir Allah يا ابا النزان كبرا استخوا اغادر بويك تنهاني اكن اوي لا يعلمون الكتاب الا اماني وانهم الا يظنون وهندتشان نخوى نوارن وهندتشان نخوى نوارن لفروا كنازان تنها اوقات هي نب وأوان هر دواي جمان ذكوان فويل للذين يكتبون الكتاب هذا من عند هذا من عند الله ليشتعوا به ثمنا قليلا فويل ما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون إنزا هاوارو تياتون بو آواني كتوراتا هاوارو تياتون بو آواني كتوراتا تيكدرا وككب دستي خوايان دانوسنو پاشا اندالين اما ويا. لخواوية تاشتي كمي بكرن سا هاوارو تياتون بو لَو كَدَسْتِ أوان نُسِيَيت وَهَوَار بُأوان لَو كَفَيْدَاي دَكَم وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ ووتيان اجريدو زخمان لينا كوي مغير سان روزي تشجميراو بلي ا تيمان تا تا اخواش پيت سواني پيمان خوي نكاد يشتي چيوا هل دبستن بدم خوا دا كن هي زانن بلا من كسب سيئه فَأُولَئِكَ أصحاب النار هم فيها خالدون نخيروانيا هرکسي خرابب كات وتاوانكي خوي دوري دابيو داي قريتاو آوان هاو دمي آگرن تي ايداد من نوبة والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون واواني كبروان هناو كردوي باشيان كرد اوانه هاودمي بهشتن تي ايداده منو به اذغاري ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا وبالوالدين احسانا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 وत्साخب كن لقلباك ودايك وخزمانو هتيوانو بتاران وقسي جوان بكن لخلچيدا ونويج بكنو زكات بدن انزا قشتان هلكر كميكتان نبيت وايو كرن واذا ميثاقكم لا تسفكون دماء ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. كاتيك بيمان مانلي ورجرتن كخويني يكترين الرجن وخطان دربدر نكن لولاتن باشان بريارتان دا وآه وجواهيل سر ثم ما أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فرقة وتخرجون فرقة منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان.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 وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ إِنَّ إِذَا أَهْرَأَ وَانَن كَيْف تْريد كوجن وهنديق لخوتا اندر بدر دكن لو لاتيان شتواني دكن دجي اوان ببديو دزريجي واغر ديلتان بوبينن بریتیان بۆ دەدەن لەگەڵ ئەمەشدا کە دەربدەرکردنی یا قەدەغ کراوە لێتان. جا ئایە، بڕوا دەهێنن بە هەندێک لە تەورات و بێ بڕوا دەبن بە هەندێکی تری، جا تۆڵەی ئەو کەسان ەکەوا بکەن لە و سزا، واخوا با اغانيه لو يكديكن اولئك الذين اشتروا الحياه الدنيا بالاخره فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون امان اوانا كجياني جهانيا كريب دو اروش يتر نسزان لسرسوق دكريد دريان ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيده بروح القدس أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ مُسْتَكْبَرٌ ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. سوين بخوا براستي ايم التوراة من دابا موسى ودوا أو او پیغمبران من نار وچن روشن من دابا عيسى كوري مريم وپشتواني من كر بزبرايل جا هر كاته پیغمبر اكتان بو بحاتايا بجور اكتا ريش Bazıları karaci arzu tan naboya lüt berz bunu khatan bagörü gitova, ya desteyek tan bedrözani ve, ve غل tan kustun. Ve onlar kalpleri gulf, belle onlara Allah kufre him, falilen ma yeminon. Ve utyan, بَوَّأَ كَمْ جَاءَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا فلعنَّ الله على الكافرين. كاتك ناميك تنبهاد للان خواة. كبشتواني تورعتكي اوانه. واؤان لواو پيش داويز على البوني ان اكل. الاخوة بسر اوانه كباب الروابون. كتي كاتك. اويدا الناسيبو ان هاد ببروابون Ko taneflini khal be brwayan be. Bismiştir onu biri, alfusum. Ay ikfuro bima azal فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ اشته شي زرخ ربو كخوي اني امفراشت ببروايان بو بو قراني كخوانا دو يتخواروا بخوي حسودي انا بو بو كخوا بالرجال لا بخششي خوي بس هر كس يكدا كخوي بيوي لبندكاني ان ذاتوشي خشمو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 قل ثلما تقتلون انبيا الله من قبل ان كنتم مؤمنين كاتيك تهان بوترى برواهينن بويك اخوانا دو يتخواروا ان ود ايما كبوخوما نيدرا وتخواروا وبيروا ابون باواني كدوي نراوا Lakat edecek o Kur'anı, Rast o Pishtuani, Tauratı kayıvan o, bırastı da zanır. Böyle bozilme o Pishpiğan berani, khatanda koşt ağahtı brıwa dar bun. Ve lütfu Allah, seninle birlikte olmak istiyorum. Seninle birlikte olmak istiyorum. Seninle سَنَبْخُوا بَرَاسْتِي مُوسَاتًا بُهَاتُ بِسَنِ شَانِئِ شُرُشْنَا كَتِيلَ دُوَاي أَوْ جُورَكَتَانْ پَرِست بِغُمَانْ إِوَسْتَمْكَارَن وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم قل بس ما يأمركم به إيمانكم إنكم تؤمنون كاتك <تصفيق> كبيمان مان لي ورجرتن وتشوي تور معن برس كده وبستر تانا داون باش Utiyan, biz temanu, bir manker. Ve bıxoy, bir brwa'yanı ve dilliyan, aude rabu, bıxoshe, isti juerekka. Böyle, brwa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 كوات داوي مردن بكان أجرازجون. ولي يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. وهرجيز داوي مردن ناكن بهوي. أوي كبدستي خواي عم بيشيان خستوا. وأخوآ جدار بستمكاران. ولا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 ولما نشكها وبش بو خوا پیدا دکن هر یکی چیان اواد دخوازه ک هزار سال بجیایا وا اوتمنا رزقاری لسزا واخوا بنا یا قل من کان عدو وال لجبريل فإنه نزله على قلبك باذن الله بإذن الله مصدق لما بين يديه وهدوء وبشرا للمؤمنين. بل هركسيك دجمني جبرائيل بيت. تنك أو بفرمان إخوة قرآن هنا وتخوار وبسجد لي تو. بل هركسيك دجمني جبرائيل بيت أو دجمني إخوة تنك أو بفرمان إخوة قرآن هنا وتخوار وبسجد تو. تپشتوانی نا مکانی پیش خوئی وبرین مونیکرو مجدد برواداران من کان عدو للله وملائكته ورسله الله عدو للكافرين هر کسک دجمنی خو او فرشتکان خو او پیغمبرانی او جبرائيل وبيجمان خواج دجمني بيبروانا ولقد أنزلنا اليك آيات بينات وما يكفر بها الا الفاسقون سنبخوا بيجمان بمن نديد سنشانه چرون اشكرا وكزبه بروانا بيتان مقربت كاران أو كلما عهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل لا يؤمنون. فهي مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون توراتك ve kanazanan. ve tabegu ma tettlush yatiin u'ala mulk sulayman. vma kafar sulayman. vla kinn al yatiin kafaru. yuallmuna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 ويتعلمون ما يضللهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه مَا له في الآخرة من خلاص ولبيس ما شربو به أنفسهم لو كانوا يعلمون. دوي أوش تانك أوتن كشيتانك عن دام خين دواب لسردمي باشاتي سليمان دا. و ببروا نبو بالام شيطانكان ببروا بون خلچيان فيري جادو دكرد هروها اوي نردرا وتخوار والباب البوسر هاروت ومارود و کسيان فير ندكر تاپيان نوتايا اما هرتاقي كروين كواتا ببروا مبا انزا فيري جادو يواد بون ليانا وكا جنو دي بيليك awan bam zadwa ziyan bakaz bigenan magar bewisti khwa wa ferishtig daban kazyaniya pedagene naqazans beguman zaniyan har kese zadubukre la roji be bajdabe barasti zurbada ushtika khoyan yan, yan pefrosh agar bian baya امانوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون اگر براستي اوان بروان بهنايا وپارس كاربونايا اوى پاداشتشي تاكثر للا ان خواه بو اوان دبو اگر بيان زاني يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا ظرنا وسمعوا وللكافرين عذاب أليم أي أوانيك برواتان هنا وملن راعنا وبلن انظرنا واتبلما لمكة وتساور وانيمان لسربكو بيبستن وبو ببرواين بي هي سزاي سخط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 ke hech dechi bas tan lakhwa bo bne drye bala mkhwaj bakhshashi khoi bo kese kabi y terkhan dakat wa